「今夜の時に ي くれたの ああ<音楽> 本当に。<音楽> ك ف ر و ع ن ه م س ي ئ النابلسي ت ه م ه م ت للعلوم ا ب ن عند ا ل ل ه و ا ل ل ه أن ت ن ج ي إ خ و ا ن ن ا المسلمين في بلاد الشام اللهم أ ن ج ي اخواننا في بلاد الشام اللهم الطف بهم يا لطيف وارحمهم يا رحيم وانصرهم يا ناصر يا معين اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول امرهم اللهم اجمع ك ل م ا ف ي ه م شرهم يا رب العالمين الله 改ざんにあろう。